جيل المستقبل والدكتور ياسم ناصر مدرس طب النفسي في جامعة القاهرة الضرب وثقة احنا محتاجين ثقة اه طبعا مفيش انسان ساوي يقدر ياخد قرارات تتعلق بنفسه وذاته قرارات مصيرية او اقل حدة من ذلك او قرارات تتعلق بعمله لو هو هياخد قرار يؤثر على الشركة يؤثر على الادارة اللي هو ده يؤثر على زملائه حتى بلاش لو احنا بنكلم على موقف من نواقف اللي بيكون فيها هذا الانسان فرد من مجموعة قتالية مثلا قوات خاصة امن مركزي على الجبهة سعقة في روح فريق وفي job description كل واحد انت بتعمل كذا توظيفتك تعمل كذا وكله مبني على كله لو واحد وقع وقع على الكل اذا هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا وهو موضوع ثقة لما اتكلمنا في المرات اللي فاتت على موضوع الضرب والعقاب يا ترى نضرب ولا ما نضربش جالنا اسئلة كتير جدا طب يعني انتو غلبتونا معاكم الضرب حلو ولا وحش لو حنضرب طب نقيم ازاي ان احنا جبنا نتيجة المردود او رد الفعل من الولد او البنت ده ايجابي ولا سلبي طب ينفع في كل الشخصيات طب هل من اول غلطة طيب نعمل ايه لو لقينا ان الولد او البنت ما بيستجيبش طب هل ينفع الكلام في كل سن طب طريقة الدرب شكلها ايه طب ايه الاثار الايجابية طب ايه الاثار السلبية الغاز كتيرة جدا هنفكها ان شاء الله من خلال هذا الحوار سلام عليكم دكتور عليكم. يمكن قبل ما هنبتدي اخد واحدة واحدة من اللي انا قلته ده عايز جعل جملة انا قلتها في المقدمة إن الناس بتتصور إن هو ملك ملاك ما عندهش عايز. اي مشكلة او اي سلبية او اي غلطة والمشكلة بس في ولاده فاكر لما اتكلمت حضرتك المرة اللي فاتت وقلت ان احيانا بيبقى الموضوع مش ضرب من اجل التقويم والتربية ولكن لتفريغ شوح فعلية عند الاب أو, او الام جاي مستهلك عصبيا نفسيا من برة عايز مش عارف يبخ في المدير بتاعف بخ في عياله عايز بس توجه رساله للناس انه مش عيب انك تبقى عاصبي انه يبقى فرام لك انت كأب ورجل كبير تعدد تلاتين اربعين خمسين سنة وتبقى محتاج انت كمال تخوين وتبقى محتاج ان انت تعمل تمرينات على الفرامل، ان احنا ما احناش ملايكة وما احناش يعني كائنات ايديال ما فيهاش غلطة وان الكبير كبير باعترافه باخطاءه وبسلبياته وبمحاولة علاجها مش والله هو انا كده يتستحملين عجبكو عجبكو مش عجبكو مش عج <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا في نقطتين قبل ما من نخش في الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ان الناس ما ازهقش منا ما بنتكلم في موضوع الثقة ونطول فيه قوي لان هو دايما اي مبنى بيبقى له اساسات في الارض والاساسات اكتر حاجة بتاخد وقت في المبنى لو اتعملت صح المبنى كله على بعضه ممكن يتهد ويتبني تاني على نفس الأساسات اللي موجودة وما فيش مانع في تغيير شكله ومنظره ومنظومته مدام الأساسات سليمة فاحنا يوم ما بنتكلم على الثقة أو بنتكلم على العوامل اللي بتؤدي إلى الثقة أو تحمل المسئولية أو القدرة اللي نشوف الإيجابيات ده إحنا بنتكلم على أسس تكوين الشخصية اللي بتحمي الشخصية طول العمر وبتفرق ما بين صالح وطالح ممكن بني آدم زي المداخلة اللي حصلت من حلقتين ليه الواحد اللي كان في وسط أصحاب سوء بقى كويس وليه الواحد اللي كان في أصحاب كويسين بقى وحش عشان التركيبة الشخصية كانت سليمة بشكل جيد جدا قدت به أنه يختار في النهاية إلى أنه يختار الصح وبالتالي ما يزهقوش منا من أما نتكلم في الثقة كل شوية والحلقات تمتدت فترات طويلة لكن احنا نتكلم في أسس تكوين شخصية وما بنعمل الكلام ده بنخش في النقطة التانية اللي أنت بتتكلم عليه الكلام إليك يا جارة يعني الكبير دايما بنعتبره كبير مش بالسن ومش بالمقام ودايما بنقول أن المسألة تكليف وليس التشريف يا موضع الأبوة والمربي موضع تكليف وليس تشريف المعلم تكليف وليس تشريف ومعنى تكليف معناها أن أنا أرتقي بنفسي وبمستوى أخلاقياتي وردود أفعالي ونفسيتي للدرجة اللي تؤهلني أن أنا أبقى مربي مش عشان جيت وخلفت يبقى أنا خلاص أصبحت مربي وكل اللي بيطلع مني سليم وكل اللي بيطلع مني مفيش أي نوع من أنواع التعديل لا بالقطع إحنا محتاجين ثور على أنفسنا أولا لأن ربنا بيقول في الكتاب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسي يعني أنا مش أقدر أغير في عيالي إلا ما تغير أنا مش هقدر أوجههم إلا أما توجه أنا مش هتبقى خطوة التغيير من أولادي في الأول قبل ما تكون الخطوة مني أنا فمش ممكن هعاقد ابني أو أثيبه على شيء أنا بقوم بيه وبأخطئ فيه وما أقدرش أقوم بيه إزدواجية معي, معي. فاكر القصة اللي تستكحة كتا بدأ رجلي بيدخم وبيشرب حشيش كمان مع السجايا وفي نفس الوقت رافض فكرة أن ابنه وعاوز يقوم من غير ما يغير انا اشعر حشيش غلط. ابني لا وده غلط ده مثل من الامثلة السلبية زي, آه زي ام جاية بالظبط كده بتقول لولادها صلوا وبابا ما بيصليش بانتظام المثل عندهم هيبقى في مشكلة واشكال كبير زي ما يكون في وقت من الاوقات بقدعوا اولادي انه يبقوا هاديين في التعاملات وانا كاب عصبي بطبيعتي فمستحيل انا ارشدهم الى شيء عشان كده الخطوة الاساسية اما بنقول إن إحنا نمسك إيدينا في موضوع الضرب والعقاب والثواب وغيرها يبقى بنقول للناس خدوا بالكم بقى محتاجين وقفة مع نفسنا واستقامة مع النفس ومراجعة عشان إحنا صوتنا عالي وألفظنا نابية وألسنتنا بتتعدى وأيدينا بتطيش وردود أفعالنا أزيد من المعدل الطبيعي وما تقوليش بقى انتوا بتفسدوا علينا اولادنا لان الاولاد ممكن يكونوا قاعدين دلوقتي والابهات قاعدين فقفل التلفزيون السراعين خلينا واقعيين احنا محتاجين تصليح وكلنا عاوزين تصلح مش حد فينا مش عاوز تصلح جميل دي نقطة نظام حبيت برضو ارضية زي ما انت قلت عاستعير يعني تصويرك هي سفلتة بنسفل فيها المفاهيم عشان نعرف نبني البنيان صح بعد لانه فعلا انت عارف الولاد فعلا بيتأثروا تأثر مباشر بعلاقتهم بهم أو او المربي او المعلم او المدرس ويبقى له اثر كبير جدا في السيطرة وفي القيادة للشخص اللي قدامه الشخص اللي بتنفلت اعصابه سريعا وردود افعاله دايما هوجاء والعقاب على لسانه طول الوقت والحرمان اساس في التربية وعدم التفاهم في كل شيء تأكد ان الشخصية اللي قدامك مش هيبقى مسيطر عليها العناة صفة أساسية موجودة فيها التمرد صفة أساسية في الموضوع وبالتالي مش قادرة سيطر على ابني لا استنى ثانية واحدة المشكلة في مين في الأساليب المتبعة في عملية السيطرة على الولد ودي مش مثالية احنا ما بندعوش لمثالية على فكرة احنا بنحاول نبقى يعني متعادلين شوي عشان نرجع لأصول العقائب بتاعتنا الايدولوجية بتاعتنا الرفق ما كان في أمر إلا زينه. وما نزع من أمر إلا شان زينه. الرفق في الأمر كله إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره فإذا كان إحنا بحسنا العقائدي بحسنا الأيدولوجي محتاجين نحن في تعاملاتنا مع أولادنا يبقى نهيك عن التعامل العام عامل إذا يبقى محتاجين نرفق بأولادنا ونغير وجهة النظر بقى دول المطلعين عينينا تعال ربهم لنا إنت إنت بتتكلم في التلفزيون في التكييف تعالى مارس أدواتك كمربي 3-4-5 ديام هذا الكلام اللي بتقال دلوقتي بتنت... بتتكلم لا هي المسألة مسألة إن احنا بنعجز في بعض أوقات إن احنا نضغط على المسنا عشان نبقى مطمئنين أو في سكينة أو في هدوء في التعاملات أو نمسك عصابنا أو منبقاش منفلتين في ردود أفعالنا عشان جدا بنتحجز دايما وبنقول لا الولاد بتوعنا مختلفين عن الولاد اللي بتتكلموا عليهم في البرامج طيب انا في ناس زي ما انت قلت كده ممكن يعني تبقى شايفة ان احنا كده بنوهاجمهم كحالي. انا هزود جرعة الهجوم شوية بس يعني تحت شعار يا بخت من بكاني وبك الناس علي ولا دحقني وضحك الناس عليا هي يا ذا الدكتور ياسر مقال محتاجة واقفة مع النفس ومصرحة مع النفس انا مش ملك انا مش ملاك انا مش كامل ما فيه عيوب وده بينطبق على كل انسان مننا وانا والدكتور ياسر واي حد ثاني بيشتغل في الاعلام او اي حد ثاني بيشتغل في الطب النفسي ما احنا عندنا اولاد وبنشتغل في بيوتنا وظيفة الاب والزوج والمربي والصبور وفي رفق وفي شدة يعني في بنمارس كل ده لكن عايز اقول لحضراتكم حاجة ان احيانا واحنا بنقول ان احنا محتاجين نراجع نفسنا مش معانا انا بقولك يعني وقف حياتك تماما ولا عايز اقولك برضو انا عايزك تكون زي الكتاب ما بيقول 100% حدش بيعرف يكون 100% الكمال لله وحده لكن على الاقل سيبونا يا جماعة نتكلم عن النموذج عن القدوة يعني دائما كل ما يحصل موقف حياتي على طول انا بيقفز في ذهني دون قصد الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة الامة فإذا كنت بتحبه قوي كده حاول تقرر من أداؤه بقدر المستطاع واعتبر ان هذا المجهود اللي احنا بنعمله هو برضه في سبيل الله لأنه زي الدكتور ياسر ما قال الموضوع تكليف مش تشريف كلكم رائعين وكلكم مسؤول عن رعيته طيب طالما احنا اتفقنا إن احنا محتاجين احنا كمان نعمل مجهود ومحتاجين صبر مع الرفق الضرب كويس ولا وحش ينفع أسأل السؤال ده ولا بقى أنا اختزلت الموضوع؟ أصلا أنا ممكن أفسر لك أقول لك آه. أولا طيب هل في شخصيات معينة من الأولاد ما تجيش إلا بالضرب وأعرفها إزاي أو ده أنا بسط السؤال هو, طيب. هو أنا عادة أما بحب أننا أو عادة أما بنحب نتكلم على الاستثناء دايما خلاص لازم يكون راسخ في ذهني المستثناء فالضرب استثناء العقاب نفسه في حد ذاته استثناء خلاص وبالتالي أنا عمري أبدا ما هعمم الاستثناء وخليه كل وهي دي المشكلة وده السؤال م. المشكلة في الضرب إنه حالة استثنائية وليست حالة يومية أو حالة واقعية متزمنة مع كل تصرفات أولادنا يبقى الضرب ينضرب أو ما نضربش الضرب استثناء، حالة استثنائية دي نمرة واحد حاجة تانية آخر ما يلجأ إليه المربي الضرب زي ما قلنا قبل كده إن آخر العلاج الكي أو البتر ما نفعش حاجة خلاص لإما بالنكوي بن... بن... لإما بالنبتر خلاص وبالتالي لازم يرسخ في ذهني وأنا بتعامل مع ابني إن مسألة الضرب دي مسألة بعيدة جدا لسبب وحيد إن أنا يوم حضرب ده أقصى أنواع العقاب وإن كان هناك أنواع هنتكلم على عقاب في نوع من أنواع العقابات أسوأ بكثير جدا من أنك تضرب خلاص وهنتكلم عليها في حلقتنا بس يعني إيه إنك... وبالتالي أنا بعد مضرب ويفشر الضرب كأداة إيه الأداة اللي ممكن تنفع بعد كده في توجيه التوجيه آه إذا كنت أنا من وجهة نظري وبالنسبة لإبني أنا خوفته بأن الضرب ده أفضل حاجة ممكن عمليه وضربته وضربته وما جابش نتيجة ومرة واثنين أو... وثلاثة ونحس فتعود طيب تعمل بقى بعد كده لص تبع دي نمر واحد مم. الحاجة التانية احنا اتفقنا انها اخر حاجة انه استثناء وليس كل خلاص ان في ادوات كتيرة جدا يمكن استخدامها قبل مسألة الضرب انت فاهمني قبل مسألة ان انا امدي ايدي منها ان انا نمر واحد اكشر ان انا اخاصم ان انا احرم ان انا امنع خروج ان انا امنع قعدة معايا إن أنا أحرمه من شيء امتياز بيقوم به إن خروجها من خروجات بيتحرم منها إن أنا أخوفه بمسألة الضرب إن أنا أعنفه بشكل أو بآخر بكلام إن أنا أشتد عليه في الحوار والكلام عشر أمور هل إحنا من أول سن سنة بنعمل عشر حاجات دول قبل ما نقول إنه لصنا وكل أداء من الأدوات دي بتستخدم ست أسابيع لثمان أسابيع يعني أنا بنتكلم في شهرين اضرب في عشرة يبقى تكلمنا في عشرين شهر يعني أنا جربت في علاج المشكلة دي عشرين شهر ولم تنجع خلاص بقى ليس لي بدا إلا أن أنا إيه؟ أمد إيدي مثلا بس بعد كام قريبا سنتين, سنتين. هل حد بيعمل كده لا ده مجرد ما يوقع الكوبةه كما نقلتلك بمجرد ما يحلش وجبه مجرد ما يعانض ماما مجرد أنه يكتب الحاجة غلط مجرد أنه ما ياكلش بالطريقة المناسبة مجرد أنه ما ينامش في المعاد المناسب مجرد أنه يتأخر من المدرسة مجرد أنه صاح حد مش مناسب مجرد أنه يكتب بطريقة كذا مجرد المدرس ينتقده مجرد النجار ينتقده مجرد أنه يضرب أخته مجرد أنه يتخانق مع أخت ولك أنت تتصور طبعا أنه الأشكال المختلفة المرة اللي فاتت من وسائل الضرب ويجي لي ولد عام 27 سنة لا ينسى لوالده أنه أيقظه الساعة 2 صباحا بيمدي إيده عليه بيضربه انت فعلا أسأت إليه كصورة وشكله ورد مهندس بارع جدا في عندسته لكن سيء جدا في تربيته بيضرب الولد ليه لأنه ولد من نوع الكسوف بيكسف, بيكسف فرح الشغل بتاع الوالد فبص في الأرض فالناس بتسلم عنه فما ق روح من الشغل الساعه اثنين الصبح بيصحى على ضربه بابا ليه بتضربني ليه <تصفيق> علمني الاول صحيني من النوم ومصحيني من النوم لا ينساه ويتذكره انت فاهمني يعني هل ده يدعو كحاله ان احنا نساعد ابننا ان يخرج من الخوف الاجتماعي اللي عنده ولا نضرب نحاول ناخده على المستوى الاجتماعي ولا نبسته ونهزق الولد اللي ما بيحلش واجبه لازم الشبشب موجود جنبنا لازم الخرطوم على جنب ايدينا لازم الولد اللي هو بيتحرك كتير أو غيره يعني ما يفعش فيه أولاد بيستثنوا من الضرب الولد المفرط في الحركة هو من الضرب تمام لأنه هو أصلا مفرط في الحركة ده محتاج علاج اللي عنده بعض الصعوبات في التعلم قمة القسوة ولد عنده صعوبات تعلم مشكلة في الإراءة أو الكتابة أو, أو, أو التركيز أو غيرها في الأمور أو قدراته الذهنية أقل من المعدل وأنا بفتري عليه سواء قهرم بالكلام بالاسلوب بالطريقة بمد الايد على اعتبار ان انا هطلع من الفسيخ سرباط هو للاسف قدراته كده سؤالاتي اعتراضي كده اتفضل هل في تمرينات معينة يقدر الاباء والامهات يعملوها لرفع مستوى الذكاء والاستيعاب عند الاولاد يعني انا عارف ده مش تخصصنا ومش كلام لكن كمعلومات عامه هل في كده وهل في سعاد قدرات القدرات الذكاء ذكاء دائما بيبقى بيبقى فرشته محدودة خلاص فرشته اللي ربنا سبحانه وتعالى الذكاء بقى الأب والأم إنه يستثمر الفرشة دي في إظهار القدرات بتاعة الطفل زي قدرته على التركيز ففي تمارين للتركيز في تمارين لإطالة القدرة على إنه يثبت في مكانه ويركز في الحاجة اللي بيعملها في تمارين الكتابة والإلهي وغيرها من الأمور اللي موجودة ودي بتنمي قدرات معينة ممكن تكون غير منمّة نتيجة لصعوبات تعلم ودي مجالها سبعة من الأوراق عندهم صعوبات تعلم دي مسألة كبيرة جدا ممكن يفرض لها حلقات وحلقات يعني ممكن من سن مبكرة جدا نبتدي نعمل ايه كيو تيست وطلع النتيجة واخد معدلات وقول ابني محتاج أو في مش محتاج تمارين من ال ايه كيو تيست اللي هو اختبارات الذكاء اللي ذكاء الاجتماع بتعمل من 6 شهور من سنة تبقى عارف طفل لمتأخره مش متأخر انت فهمني؟ سنتين بتبقى الطفل مفرط في الحركة ولا مش مفرط في الحركة مركز ولا مش مركز عنده ضعف في القدرات ولا ما عنده ضعف في القدرات عشان كده الثقافة لازم بتاعتنا تم وتطنق شوية ليه لأنها مواكبه للكلام اللي احنا بنقوله لأن كتير من الناس بتلطش عيالها عشان المذاكرة ويبقى الاولاد عندهم مشاكل ومن غير ما اخد بالي بلطش ممكن الولد بيبقى مفرط في الحركة وانا بلطش فيه وانا مش واخد بالي انه مفرط في الحركه ممكن الولد يبقى عنده استعداد للانحرافات سلوكيه ورافية. وأنا بعلطش فيه وهو عنده 7-8 سنين بيسرع وبيمد إيدو بيخبر رب وبيعمل وبيمسك الأقطة وبيبيبيطملها رأبتها والفرخة لها رأبتها في بعض الأطفال كده طبعيتهم كده خلاص في ناخد بعض الأوقات عندهم صعوبات في القدرات التخلف الذهني أو العقلي أو ذوي الاحتياجات الخاصة انت فاهمني في القدرات الذهنية لا تبغى بالي منها ما يجيليش واحد يعني أنا جالي حد يعني أول طفلة عندها خمس سنوات لم تكتشف الأم ضعف الإبصار إلا أما كانت عنده أربع سنين ونص يعني 4 سنين ونص اكتشفت ان البنوتة نظرها مش 6 على 6 نظرها صعب جدا 6 على ما عرفش كم اعتقد 5 على 6 ولا 4 على 6 كان ضعيف جدا 1 على 60 عين من العين 1 على 60 حاجة يعني ما كانتش البنت بتشوف لأول مرة محطة الماما النظارة قلت لها أول مرة شوف الدني ففي بعض أوقات وكانت بتتضرب البنت ليه عشان انت أخر الدراسي اللي عندها وما بتشوفش وبتكتب الحروف كريرة ضخمة ليه؟ مش شوفش فليه بتكتب كبيرا وبنضرب وبن... وبنقرس وبنعمل انت فاهمني قصد ايه انا عاوز اوضح للناس حاجة مهمة جدا ان الكلام ده مش كلام حشو في الحلقة لا ده مهم ان انا في بعض اوقات ممكن امد ايدي على ابني من غير ما اخد بالي ان ممكن يكون الخطأ غصبا عنه ومن غير دراية مني بشكل او باخر ان مسألة الضرب مسألة استثنائية دي اساسية انها اخر ما يلجأ اليه المربي عاشر نقطة بعد استهلاك كل أنواع الوسائل المختلفة من الثواب والعقاب المتنوع تيجي النقطة دي يعني بعد سنتين زي ما احنا فردنا للناس ووضحنا لهم وطريقة الضرب بقى مش طريقة الغل بقى مش اللي افترة مش فاش الغيز انت بتتكلم في ان فاش الغيز 82% من حالات الضرب في دراسات بعض الدراسات ان هي فاش الغلي انا فاش الغلي انا, أنا متغاضة انا متنفذة انا العفاريت بتتنطط قدام عناية تعالا بقى فاش الغلي وفعلا الواحد بعد ما يضرب العيل بيحس انه ايه حك يا اخي خد الشدافي اشرب حاجه ساقعه اللي بتقول لك العفاريت بتتنطط قدام عينيا لا طب ما تتشطري على العفاريت حضرتك اتشطري <تصفيق> على الولد الصغير <تصفيق> وهي دي النقطة هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها يا اخوانا بعد اذنكم حاولوا تراجعوا نفسكم ده مش عيب ومش غلط اولادكم غاليين عليكم <تصفيق> ومؤكد اباء وامهات بييجوا يبكوا ويعيطوا عشان اولادهم وحابين اولادهم قوي يبقى ما حابين اولادنا يبقى نحاول الايه نلحق نظبط نفسنا عشان نقدر محتاجين نعم. غير الثقافة المجتمعية في مسألة فكرة العقاب واهميته يعني هتلاقي ناس كتير بتقولك لك اكسر البنت ضلع يطلع لها مش عارف كام والولد انا بشد عليه عشان يسترجل ويطلع راجل وان احنا بالشده كده احنا معلش واحنا بنكرههم احنا ما بنكرههمش لكن انا بشد عليه عشان لما يحصل لي حاجة ويموت واسيبه بعد كده يعرف يواجه الحياه الأثر لوحده إيه الاثر ايه ما ده مهم خلاص او رخيت الاثر ايه ما لازم ابقاش معلش محول اللي مش شايف لازم اكون نظر ثبت على ستة في المواضيع اللي زي دي شديته لقيت ابني مهزوز اه بيذاكر وبيجيب نتايجه كويسة او بس مهزوز شخصيته ايه الفايده خلاص ايه العائد هيطلع في الحياة فاشل لانه مش هينجح في التعاملات مع البشر او رخيت فالولد معرفش عرفش مسؤولياته ما عرفش يعمل المفروض منه يبقى انا نجحت في ايه فشلت يبقى انا لازم يكون عندي نظره ان انا اه حاطط فوقه نظره ان لازم اشد على ابني بس النتيجة ايه ارخي على ابني النتيجة ايه اثيبه النتيجة ايه اضربه النتيجة ايه لازم يبقى في متابعة وفي امهات بقولك كتير جدا تنبه على الاباء كفاية ضرب مم. كفاية ما ت... يعني احنا ما بنرضاش نقول للاباء عشان الحل الوحيد اللي عندهم علق اسخن الولد مفيش تفاهم احنا عاوزينه هو يعقد مع الولد يا تفاهم معاه احنا ما بنربش قرود القرود الحيوان الوحيد اللي لازم تلسعه شوية عشان يتعدل في حركاته احنا بالربي بني قدمين مش قرود انت فاهمني؟ فاحنا مش عاوزين اولادنا يبقوا قرود ظاهرهم قدامنا لذيذ وظريف وحاضر ونعم ومن ورانا بيلعبوا زي ما يقولوا على الاخصان والشجر من غير ما نعرف فهم ما بيعملوا ايه تعرف القرود يعني كنا قرينا انه يعني اهم وسائل تدريبهم عشان يلعبوا بقى في السيرك ولا يعملوا حركات معاينة صعبة انه الراجل اللي, اللي يجيب الارض ويجيب مثلا معزة أيه ويقعد بكلمة معينة يكررها للمعزة انها تعمل حاجة والرجل يعملها بنفسه او يخلي حيوان تاني مضارب يعملها انه وقت مثلا تنط من طوق طبعا المعزة مفيش خاص مفيش استجابة ولا فهم انت بتقول ايه ولا عمرها هتنط من الطوق مرة اثنين ثلاثة ينط قدامها او يخلي حيوان تاني ينط قدامها ويقول المعزة كلمة معينة تريجر معينة كلمة سر والارض عاد يوم يطلع سكينة ودبح المأزة قدام بعد كده يروح الارد يقول له نط بينط لا لازم ينط خبالك طيب نقدم نستفيد من القصة دي في تربية ولدنا ان انا خلاص انا مش لازم اتباح الارد بقى مش لازم اتباح العيل مش لازم اضرابه هل في وسائل تانية تحاكي هذا التكنيك لأ ما هو بص احنا انا بنتكلم دايما على عملية التوجيه والحوار وعملية ان احنا نصبر على أولادنا وان احنا مش من أول غلطة بنبح زي ما بيقولوا لأن عملية المد الإيد دي يعني نمر واحد ما تبقاش مع الخطأ الأول يعني أول مرة بيغلط فيها الطفل وعمري أما مدي إيدي للأسف مغظمنا مع الخطأ الأول بندي على الدماغ الحاجة الثانية ان احنا عمرنا ما نضرب على الوش يعني عمرنا بنضرب على وش, على وش. الناس بتستمرئ وبتزبط ظبط الوش تماما كده وترجع تفهمني ده, ده ده مين وشمال وده منهي منهي ونفسيا منهي عنه منهي يعني ده ده ولقد كرمنا بني ادم تكريم في خلق ربنا في وجه ربنا اللي خلقه اهانه خلق ربنا سبحانه وتعالى بنا. ممنوع ما ينفعش مش من حقك طب انا ابوي يقول لي مش مش من حقي انا مش حقي لا مش من حقك تضرب بالألم يعني يعني يعني انت, انت كده لو مؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم خلصت خلاص ما مش من حقك انت فهمني يبقى قبعد عن ده قبعد عن الراس ال ال ال ده في ناس بتجيب الراس كده وتروح رزعها في الحيطة انت فهمني ليه؟ عتفهم عتفهم او تلبسها في الترابيزة وهي قاعدة ليه؟ ليه انك لازم تشنبص يبقى عاكش الراس كده انا بتكلم جات شعر الولد كده في ايده انت فاهمني نظام امن دوله بقى وخبط في وش الولد هتف انت مش شايفها دي واحدة كام ها دي واحدة كام مش شايف الولد طبعا الولد في اللحظه دي قفل خلاص انا عاد شوف عاد شوف ما ينفعش المفروض الكلام ده لا يتعمل لا من امن ولا في مخابرات ولا في في فاب غريب ولا جوه يعني انا في الراس دي المنطقة دي ممنوعه المنطقة دي ممنوعه ومحرمه مم. طيب ايه اساليب العقاب التانية وازاي ما يبقاش مؤذي ولكن ناجح اجاوب بس بعد ان اخد تليفون ده لان نسيرين سلام عليكم, السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام, السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه واسد علاء ازاي حضرتك احنا الله يخليك احنا متشكرين على البلنامج الجميل ده والله ربنا يبارك في حضرتك والله انا عايز اقول لحضرك على الحاجة انا مطلقة و... وعندي لانتي يعني بس انا فعلا بتعامل معها بغنف جميل جدا طب حضرتك يعني من وجه نظرك شايفة ان التعامل العنيف ده بسبب غلطات البنت او شخصيتها يعني فيها سلبيات بتحاول تعالجيها ولا حضرتك معلش يتحمليني في السؤال برضو بتفشي غير لك كان نتائج يعني على هامش قرار الطلاق والانفصال والألم النفسية بتاعته لا ابدا ان احضر ان انا انفصلت والبنت كانت لسم كميتش السنتين احضر هي دواتي عند 10 سنين طب انت حضرتك بتعامل معها يعني بقون بعنف كنوع من اللقاب هي بتغلط بتعمل ايه اه بالضبط كده يعني هي بتغلط غلطات يعني مثلا واغلاجها في الدراسة لكن دلوقتي يعني هي في مدرسة لغاية وكده يعني الحاجات اللي بتاخدها اصحابها بجانب ان هي ما بتستورجش الحاجة بسرعة جدا وبتغلجني جدا في الدراسة فأنا بضربها وبتعمناها بعونش جامل جدا وساعت بعورها صراحة ويعني اقول حضرتك عرب حاجة دلوقتي مثلا انا ضربتها وصباحها اتعور وورم فانز علينا يعني انا من جوايا ضعينا وبحاول يعني اقول لها ايه النهاردة مش هضربك تيجي نتسع للنهاردة ان شاء الله مفيش ضرب ومفيش شتصري في اللفظ يعني ان انا ما فيش الكلام ده ايه رأيك؟ فتقول لي اوكي يا مامو ميشي فعلا انا بحاول يعني ان انا معلش كده لا طب طب لا معلش قبل ما ارجع للنقطة دي ارجع للشريف بس كده خطوتين لما انت بتتفقي مع البنوت اللطيفة دي ان النهارده مفيش ضرب ومفيش شتيمه اه بيكون يعني تأثير ده عليها ايه هل ادائها بينضبط بيتحسن ولا تفضل زي ما هي ولا بتسوء لا والله هو بتفضل زي ما هي تفضل زي ما هي لانها بتختبر الرد الفعل تعتبر <تصفيق> <تصفيق> رد فعلها في مصداقية ولا طب انا عاوز اسال اسئله بس هو المشكله في سلوكيات البنت في الدراسة بس لا هي بقى اللي الل الل لقيته بقى بعد كده ان هي فعلا بتتصرف حاجات انا ببقى منعها منها غلط ان هي ما تعملهاش زي صح زي ايه يعني مثلا إيه مثلا ان جالها درس مثلا وبعد الدرس بتقعد تلعب شويه مع زمالها ها <تصفيق> فانا اكون مثلا مثلا واقول لها ايه بتقعد مع مثلا اخويا وكده يعني ما تطلعيش اطلعي على طول بعد الدرس هي ما بتصدق مثلا ان انا اين مشيت كده اه بالضبط بتفك نفسها <تصفيق> بس طب ما بتخديهاش ببساطة ليه تفك عن نفسها زي ما بتخديها دلوقتي انا انا والله حاولت ان انا اتهم معها واتكلم معها بس اه طبعا انا مليشها اللي رباسه ما يعني بس يعني المشكلة ان انا كمان من جواي يعني انا عصبية جدا وبتعامل مع عنف وبعنش جامد جدا هي البنت الوحيدة او بنت الوحيدة طب مادام نسرين اسأل سؤال او تخضر حضرتك قبل منطقيا ان وحضرتك بتأريد علينا المشكلة احنا أوه. عندنا شخصين شخصيتين محتاجين نعمل معهم مجهود نسرين وبنتها او ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي من غير زعل. غير زعل لا طبعا والله ما فيش اي زعل طبعا طب هو في سؤال بس هي نسبة البنوتها هي في سنة كام دلوقتي هي سنة خمسة خمسة المحصلة النهائية بتاعت سنة كانت كام في المية؟ حضرتك قلت كده سبعين في المية ما سبعين في المية؟ طب هو مستوى الدراسي بيتدنى سنة عن سنة؟ او تقريبا التركيزة كويس؟ لا طيب. حتى المدارسين بتوحها بيقولوا لي مش... ان في التركيز كنا لسه بنعرض في مشكلة طيب احنا نرد هنجاوب عن حضرتك ان شاء الله وطبعا مدام نسرين أرجوك موضوع العصبية محتاج احنا برضو نركز عليه شوية مش عيب ان الواحد يعترف انه عنده حاجة جرعة زيادة شوية ازاي نظبط ده خصوصا زي ما انت بتقولي هاي اللي يعني اللي انت طلعت بيها من الدنيا فعايزين نسلم المهمة نسلمها للمجتمع كده وهي عروسة سوية ايجابية طاقة ايجابية مش طاقة سلبية طيب. اتفضل دكتور. طيب احنا يعني هو اللي تصل في صلب الموضوع وسعيد جدا ان في ثلاث محاور للمشكلة محور للأمة أساسي ان هي واضح ان الأمة يعني هي في تركيبتها ردود أفعالها سريعة وعنيفة وعنيفة واضح انها محملة الظروف سواء كانت عمل او, أو, أو الظروف الاجتماعية المحيطة اللي موجودة فضغط عليها مش قادرة تتواكب وتتأقلم مع الظروف اللي موجودة فهي في حد ذاتها هي اشكال مع ذاتها ومع نفسها من غير وجود البنت المشكلة التانية في البنوتة ان هي ماما مش من ان ممكن يكون عند البنوتة بعض الصعوبات تعلم بتسوء مع السنين وان المشكلة مش مشكلة انها تضربها زي ما انا اقول لك لسه كنت الوقت بنمسك الراس وبنخبط بنخبط اول احنا بنضرب وبنعور بنعور انت فاهمني؟ ما فيش اختلاف كبير يعني انت فاهمني فالمسألة مسألة في مشكلة في البنوتة خلاص ذاتية موجودة وفي مشكلة في العلاقة بين ماما و ايه و احنا لسه كنا بنتكلم في رفق في حنية هي مش مصاحبة ما في اسم صاحبة و ما فيش حنية و مظهرة الجانب ده وهي هي بنوتة الوحيدة اللي موجودة واضح ان ماما حسب مسؤولية قوي بالنسبة للموضوع. الابرة ده بي... بيتنامع عشان الابد م... منش موجود. مثلا مش موجود أو مش متحمل مسؤولياته أو إنها عاوزة تطلع البنوتة كويسة أو ماما حس إنها ال ال ال ال, ال... ال... الهدف الأساسي تحت حياتها ونجحها الحقيقي في بنوتتها إن هي إن لم تنجح اجتماعيا في أمور معينة أيا كانت الزواج أو غيره أو غيره. فهي ستنجح في أولادها وبالتالي هي مرسخة اهتمامها في بنتها قوي وبالتالي هي عاوزة تطلع أحسن ما فيها لكن بتطلعه بشكل سلبي بعنف زي ما هي بتقول بعصبية زي ما هي بتقول بتعوير زي ما هي بتقول بالقطع الكلام ده خطر جدا خطر جدا يعني مدام نسيطنا هي ذلك منحوظة في أوروبا والدول المتقدمة لو حضرتك البنوطة رفعت سمعت التليفون وبلغت الخط المخصوص للأطفال يعملوا لحظاتك مشكلة وقد يمنعوك من حضانة البنوتة ويحطوها في دار للتربيه والرعاية ويعتبروك شخص خطر عليها الكلام ده والله يعني إحنا وع وعلى فكرة في المجتمع المصري مؤخرا بدأ في مشاورات وكلام بس احنا عوزين حوالي حلق. ان يتعامل خط برضو في مسألة القصر آه. على الاولاد وضرب الاولاد اللي بيصل الى درجة احنا, احنا, احنا وزين نخرج بقى من عباقة ان يكون لازم يكون كل حاجة سلطوية زي ما بيقولوا او فيها نحن قضائية او اكبار احنا عندنا بنوتا بتمر بازمة وازمة حقيقية وماما بتمر بازمة برضو فالاثنين محتاجين شغل بصراحة وماما محتاجة الشغل الاكبر لأن بانوتتها مش هيخرج منها حاجة كويسة إلا ما ماما تتغير مفيش مانع أن احنا نزور طبيب وناخد بعض الأشياء اللي ممكن تهدينا في الفترة دي ونتناول حد ممكن يحللنا أزمات معينة مش يحللنا يساعدنا في إيجاد الحلول المناسبة لأزمتنا والبانوتة تطارد على حد بتاع يعني صعوبات تعلم لأنه واضح من البانوتة أن في انحدار في المستوى الدراسي قد يكون من العوم في المتزايد وقد يكون في البنوتة في مشكلة ما موجودة بتتنامى مع الوقت محتاجة أنها تتجاه لكن عنوان المكالمة دينا لا للضرب بالشكل ده إحنا ما قدرنا مشكلة البنت ولا قدرنا أن إحنا بننفس زي ما أنت قلت في الحلقة في بدايتها أن إحنا بننفس اللي الموجودة وبالتالي نصحت أنها تراجع طبيب والبنوتة برضو نفس الحكاية والصيف جاي يبقى في فترة نقدر نقلم نفسنا في 3-4 شهر الجايين قبل الدراسة ما تبتدي ونبتدي البداية السليمة اللي موجودة لكن مسألة الضرب تتنسي مسألة التحقير أنا كنت بتكلم على أدوات ممكن تكون أسوأ من الضرب أشد إيلام أنت غبية أنت بهيمة أنت أنت لأن مسألة, مسألة الشتاين برضو مشكلة تحقير ربنا يسأل أحوال يا مدام بنسرين أخوة الكريم. كريم كريم السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا بيك إزاك يا سيد علاء الحمد لله يا حبيبي إزاي يا حضرتك في فضل من الله ونعم الحمد لله تمام أنا بس كنت حابب أحبب أن أنا أشارك معكم في الإنسانية اليوم النهاردة بالفضل. وكان عندنا مشكلة كده أنا لي أخ اسمه أحمد تمام. سنه 18 سنة أثناء الارتفاع الصوت عندنا كمناقشات ما بين الأب والأم والإخوات بيضرب له نوع من أنواع حالات الهياج وبيبدأ يقصر في بعض أشياء من البيت على أساس إن احنا نبدأ نن ن... نبدأ إن إحنا نستفسر لرغباته أو نشوف إيه رد فعلينا هل إحنا نداي من الحكايات ولا مش عن الداي يبدأ يزيد أكتر كلما كل إحنا منهتم بالأمر أكتر كلما هو بي... بيزيد بتاعته تبدأ فيه يقصر فيها أكتر. طب كريم كريم أحمد بيعمل الكلام ده. هو اللي بيبدأ هو البادي ولا في تريجر او محرك معين لما حد بيمنعه مثلا من حاجة هو عايزها او يدي احمد في منطقة بيحبها زعني. ارتفاع الصوت هو المثير الاساسي للموضوع ده اي يعني لو شاف بابا وماما بيتخلق معك انت في موضوع لا لا ما, ما يخصوش اي الموضوع مش, في مش, مش خناقة مارد. ده مناقشة بسيطة خالص يعني, يعني مين فيه اللي فيه بيبتدي مين يا فوق المعتاد فين واحدة واحده بس افهم منك لو سمحت مين اللي بيبتدي بيعلي صوته سواء بابا او ماما ما كانواش عاديين طيب المناقشة دي بتكون بتخص احمد ولا ما بتخصوش لا لا مناقشة دي خالص غير غير موضوع احمد خالص يعني احمد ممكن يكون فقودته فقودته ونايم يفتح ونايم هم بيقعدين في الصالون برا او في الليفينج وبيتخنقوا وبيتكلموا بس هما عندهم حدة وصوت عالي قوي بيتكلموا في الاهلي والزمالك حاجة ما تخصش احمد خالص تمام. يفتح باب القوضة يزحى من النوم يطلع يتخنق معهم ده مش يتخاني معهم بس ده إحنا في الموقف من المواقف إنه هو لما سمع صوت العالي سمعنا صوت خبط جامد جدا في القوضة اللي هو فيها لإنان هو وقع الجهاز الكونديشن اللي موجود على التكييف بره في الشارع وده كان ممكن يسبب مشكلة جامدة جدا لو وقع على حد واحنا في دور قلوي آه طب بص يا كريم عاوز سأل أسئلة هو أحمد ليه أصدقاء؟ بعض الأصدقاء بعض الم... يعني صدقاته قليلة ولا؟ م... لا صدقات قليلة قليلة هو من طبيعته انطوائي شوية؟ اي وانطوائي اه طيب وده من زمان؟ اه طبعا من زمان وعادة احمد كان متقلب المزاج عموما كطبيعة؟ هو عموما هو من يعني عشان برضك دكتور تبقى المتابع معنا هو بيعاني من بعض حالات التشنج. تمام؟ تشنج بمعنى؟ يعني الى حد ما ان هو اثناء ارتفاع درجات حرارة مثلا ان تعرض للشمس بيجيله نوع من انواع التشنجات كده يغمى عليه يقع على الارض؟ لا بيجيله نوع من انواع التن... التنميل التنميل؟ اه تنميل كده وميبقاش العمالية مركزة بالنسبة له من ناحية البطارية في اي حاجة عضوية بيشتكل منها يا احمد؟ لا لا خالص خالص لقا خالص مماشي اهو ممكن يكون ده من اثر العلاج دكتور؟ علاج ايه؟ العلاج لانه بياخد حاجة بت... ال. أثناء تعرضه مثلا مثلاً لن هي إيه باء بياخد إيه؟ درجة بياخد أدوية في الاتجاه إيه؟ في تخصص إيه مخ عصبي مخ عصبي خلاص أنا أنا ممكن نجاوب كده شكرًا يا كريم عادر يكريم عادر يكريم شكر شكرًا يا حبيبي شكرا وإن شاء الله ربنا كده يتم نعمة بالشفاء وتستحمله برضو أحمد كده لغاية لما ربنا ياخد بيده إن شاء الله طيبه في نقطتين مهمين في ال في ال في السؤال ااا طفل او اي شاب بيضغط على الاهل في اتجاه معين سلبي عشان يحصل على شيء لابد من ان احنا نكسر الحاجز ده ما ندلوش يعني تقصد حضرتك قبل ما نوصل لسنة 18 سنة زي حالة أحمد كده اللي بيدبدب في الأرض وبيرمي نفسه على الأرض وبيشد شعره و... على شعر اللي بيعيط على طول باستمرار اللي بيعيط لحد ما يرجع اللي بيعيط لحد ما يزرقه ويقم عليه أو يهدد, يهدد كذا كل ده كلام فارغ ملوش أي مجال للتفاعل والتعامل مع غير التجاهل لو اديته اهتمام هيكبر الطفل تصبح شخصية بنسميها الشخصية الهيسترية ايه الشخصية الهيسترية الشخصية اللي بتعتمد على انها يجيلها بعض الاعراض العضوية او بتعمل بعض الحركات وبعض الافعال عشان تحصل على شيء اخر ده ممنوع يبقى نستفيد من المكالمة انا مراوحة ده ان اي حد بيحاول يضغط على بابا وماما في اتجاه معين رفضينه لبعد أخلاقي أو أمني أو ديني أو أي كان عقائدي يبقى لو سمحتوا ما نستسلمش للنقطة دي واحد خلص النقطة الثانية أحمد محتاج حد متخصص نفسي مسألة العنف المتزايد اللي عنده ده مسألة ردود الأفعال مسألة الانطوائية اللي عنده اللي موجودة محتاجة حد يبقى جنبه ومعاه لأنها تعدت حدود السلامة سلامته هو وسلامت الأخرين طيب في مسألة الانطوائية دي هل الأفضل بقى نفسيا وطبيا وصحيا إن الولد ينام في قوضة لوحده ولا حد من إخواته ينام معاه والله يبص نحن لك حاجة هي مسألة الانطوائية عامة عامة لا إما تبقى طابع موجود مولود بالطفل كده يعني طبيعته كده طول الوقت لكن الأفضل دائما مع الأولاد ومع الإخوات إنهم يكونوا في, في مجموعة واحدة قص الأولاد مع بعض يعني مش صح أبدا إن كل ولد ينفرد بقوضة البنت ممكن تنفصل في قوضة والولد في قوضة لكن مدام عندنا مجموعة من الأولاد يبقى حتى زي ما بيقولوا إيه لتنامي الأخوة وتنامي التقارب وتنامي كذا الصحبة وتنامي المسؤولية وتحملها في ترتيب القوضة وترتيب المكتب وترتيب الدولاب وإن إحنا نبقى نايمين صحيين مع بعض بنقوم بعض الصبح عشان نروح المدرسة أو نروح الجامعة أو نروح كذا أو نروح كذا يبقى يستحسن إحنا نكون إيه متقاربين لكن في بعض اوقات بيبقى الانطوائية عالية اول درجة ان هو بيرفض حتى اخواته ودي ناحية المرضية اللي محتاجة متخصص من المتخصصين مم. طيب ليه سؤالين سؤال اولاني متعلق بحكاية الشمس والتعرض للشمس وانها بتأثر عليه بتعمله تنميل وتعمله مشاكل في البصر واحتياجه الأدوية لده ده, ده جانب نفسه جسمي ولا جانب عضوي بحت هو في الغالب يعني هو مش يعني ممكن تكون الصورة منقولة من كريم مش بشكل علمي قوي لكن فيه هو في النهاية واضح ان درجة الحرارة ما بتاعنا بتأثر علي عليه هو كشخص يبقى في ميل ممكن يكون بعض الاضطرابات في الكهرباء بعض الاضطرابات في الوصلات الكهربائية اللي موجودة في المخ دي بتحتاج مراجعة طبيب في الموضوع لكن هو أحمد في حاجة مش متزبطه. طب الأدوية اللي هو بيقولنا بيأخدها بتضبط حكيت المخ والأعصاب وغارة المخ. في هي, هي, فيه. فيه هي في الغالب لها أدوية يعني في الجانب النفسي يعني في الغالب مخ أعصاب آه بس هي في الغالب في الجانب النفسي ال الأدوية لكن عاوزين نقول حاجة بقى مهمة أصل دائما الناس بتقول إنه هو بقولن الأدوية النفسية تخلي الواحد أعنف أو تخليه يسلب بعض المسالك السلبية أو العكس إنه مترخي جدا وغير مبالي بالمرة. بص أنا لك حاجة يعني هو يعني انت عارف الامراض النفسية او الأدوية النفسية دي موصومة وصمة منايلة من زمان انها وحشة وسيئة الصبعة ومتبهد للمريض ودايما كده كده كده وكل حاجة كده خاص وشعر اعمل كده فاحنا يعني وحتى هم في استجمة استجمة يعني محطوطين في زاوية كده خاصة ممنوع الاقتراب وكان حتى المريض النفسي زمان كان بيتقفل عليه اوضة ويظل هكذا يوضع عليه الأكل والشرب وحتى بيعمل على روحه أو على نفسه في القضاء ليه لأنه سب لا بيعتبرش كمرض من الأمراض اللي ربنا ابتلانا بيها م. نتيجة كمية المخ الملحبطة عاوزين نقول حاجة كتير من المعارف عن الأدوية النفسية مش سليمة ومش مستقاه من منبحة في نسبة من الناس بتتأثر سلبا بالأدوية ده في كل التخصصات في نسبة من الأمراض بتبقى مزمنة وده كل التخصصات في نسبة من الأدوية ما بيستجيبش لها المريض ويستجيب لآخر ده في كل التخصصات وبالتالي احنا عاوزين نخرج بس من ربقة هتة ان احنا نحط في زاوية كده الادوية النفسية ونروح ملطشين فيها لان فعلا بجد احنا وظيفتنا المعرفة انا في دواء شهير مش عايز اقول اسمه الدواء ده له اسمين الناس بتتكلم عليهم الاسم الاولاني حالة الطز الكبيرة قوي والاسم الثاني ان ده دواء الطلاق. هو بصنا هقولك حاجة اي رجل بسيط يروحوا الدكتور يكون متخنقين هو ضغط عليها عمل حاجة مضايقتها الموضوع كان شديد على عصابها هي عصابها ضعيفة وصلت لحالة اشبه بالانهيار العصبي وعمال بقى تشد في شعرها وبتتخانق وبت... فيديها الدواء الفلاني اللي انت عارفه وانا عارفه طبعا هو ده بيخلي الافكار الذهنية ما بتبقاش بالسرعة اللي كانت عليها قبل لك ولا فيه. بنفس الحدة ولا الجرعة فبنهدى بنهدى بنتنبل شوية بنتنبل شوية فيبتدي بقى الفتة أو الراجل بت... بت... لكن مش إن إحنا الهدف تنبله الأصل التحكم في سرعة الأفكار اللي موجودة وبتتوارد في الدماء يا دكتور ياسر أنا معلش من وجهة نظري باصص مش للهدف ده أنا... أنا هنا مش دكتور أنا زبون جاي لحضرتك وعندي خلاف مع امراض مثلا كويس؟ الست اللي عندها هي العصبيه دي في النهاية انا بحبها ومش عايز اتطلقها يعني انا انا عشان ابن ناس ورجل ملتزم دينيا عارف ان ده ابتلاء وان انا لازم اتحملها مش اي يحصل اي حاجه على بيت امك وابوك يعني انا هاي. مش كده وبالتالي انا جاي لك بقول لك الست دي عندها نهيان عصبي عشان في النهاية التارجت الاخير الهدف الاخير خالص انها ترجع الاسره أوه. تاني لكن لما نديها دواء سين أو صاد وتخش في حالة الطز الكبيرة وحالة اللام وبلا كل حاجة مش فرقه فينتهي الامر دل... طب الطلاق الط بتخوفونا بالطلاق احسن طب ما عشان أخذ حريتي وأعيش بحياتي بقى واروح اسافر ولا رجل يتحكم فيه ولا يقول تعالي وروحي يلا طزين طلاق والله العظيم سمعنا حالات وسمعنا قصص كل شيء ربنا يكرمك بتقول ايه سمعنا لا سمعنا يعني شوفناها حاول ال... الناس شفناها مكلمنا <تصفيق> معاها وسمعنا بقى القصة اللي هي حصل كذا كذا كذا بس انا حقولك, ح... حقولك حكذا بس عشان بقى واقعين ما دمنا تطرقنا للنقطة دي ومع... ويعني في بعض اوقات قد تكون الحياة غير محتملة <تصفيق> وما عنديش الجراءة لاتخاذ هذا القرار نتيجة لتربيتي ونتيجة للاصول الاجتماعية اللي نخارج بيها ونتيجة لان كلمة طلاق ضعيب ومحرم وان جوازنا ده لا ينفصل خلاص ممكن في بعض اوقات مع الانيارات العصبية واخد الدواء يصل الانسان لمعدل في التفكير يصل فيه لدرجة من التجرد ان هو يبقى عنده الشجاعة خد بالك من النقطة دي مش التبلد يبقى عنده الشجاعة لاتخاذ قرار تأخر بقاله سنين خلاص وقد يكون ده مفتاح حل كبيرة لانه غالباً غالبا الحالات اللي بيحصل لها نيارات عصبيه وبتتلطق بترجع تاني ده ده احصائي ان الحالات اللي بتحصل لها نيارات عصبيه وتتلطق ترجع تاني عارفه ترجع تاني ليه لان الطرف الآخر المسبب للانهيار العصبي بيتحسن أداؤه ويرجع نفسه فراجع نفسه الحاجه الثانيه ان هي كشخص نفسه ما بتبقاش في درجة من الاستواء في بعض أوقات من العمر فبتراجع نفسها بالعلاج فبتتحسن فبترجع على بصيرة بعد كده بالعكس ده بيبقى نوع من أنواع المتانة في التعاملات الإنسانية والزوجية وبتبقى الأسر دي من أقوى أنواع الأسر في الرقعة طيب سألش إيه بس عسلي ما ليش ما ليش أنا حبيت أقول لك أنا غنيك أنا بيعمل في الإعلام من ضمن أمانتي الإعلاميين إن أنا أقول لك الناس بتقول إيه اللي بيتصالح طيب أسوال ب بص وجميل إن إحنا نتكلم وجميل إن يطرح على الناس النظرة العلمية في الموضوع هو إحنا غالبا كمجتمعات مجتمعات استهلاكية في الحوار والكلام فبنقول كلام كتير قوي والخلاصة فاش حاجة علمية أنت فاهمني أصدقائي وده مش انتقاد ده واقع أنت اسأل على أي دواء في أي تخصص هتلاقي ناس تتكلم لك على كل الأدوية بشكل معين اسأل على أي مرض من الأمراض اسأل على تخصص من التخصصات. هتلاقي الناس بتتكلم بتتكلم بتتكلم طب اسأل انزل بس كده في 6 أكتوبر هنا ولا بتاعه ننزل اسأل أي حد في الشارع على أي عنوان هيقولك هنا وهنا وهنا وهنا وممكن ما تكونش عارف العنوان أصلا هو مش من 6 أكتوبر أصلا أول مرة ينزل. فاحنا عاوزين بس أن نتحرى المصداقية عشان الناس محتاجة معلومات لأن ده بيأخر نمر واحد علاج ناس كتير في حاجز كبير جدا أمام الناس. في المجيء يعني أنا عندي ناس بي في بعض أوقات بيلبسوا نقاب أنا آسفة أنا عشان ما حدش يشوفه مو ما دخلين هذا النفسية أنت وهم غير منتقبات أنت وناس تتصل بي تقولي بص أنا حاجز 3-4-5 في شوفاتو باللوفز بحيث قبلي ساعتين وقبلي ساعتين ما حدش مندلك عايز كرسيين طارعة فين براحتي <تصفيق> فاحنا عاوزين الثقافة دي تتغير شوية وعاوزين الناس يعني يعني تستنين العقول إن في أمراض كيميائية تحت ربنا اكتلانا بيها زي الكلى والكبد ما بيحصر محتاجين هلاك بس يا دكتور لازم كمان الثقافة المجتمعية تتغير يعني حاول لحضرك حاجة لو انا معرفتش هنم بالليل وجالي حالات قلق وبتاخر نوم وكوابيس وبت... مين صاحبي وحبيبي؟ الدكتور ياسر تكلمك الدكتور ياسر خد <تصفيق> انت يعني ظروفك ايه في الايادة عايزك اقدردش معك شوية احسن من فعلا مش عارف انام وعندي حالة قلق زي ده اوش هل ااخد ولا ماخدش على قلق اقوله حاسألك ااخد ادوية فتقولي طب ما تعدي علي في العيادة على ان شوفني ده ابدش كده على انا مش فاضي الحقيقة مش هينفع في التليفون ممكن اقلك انا شخصيا ما ما عنديش مشكلة ولا اخجر من اي حاجة طالما انها حلال وما فيهاش عيب لكن لو جيت لك العيادة في بعض الناس اللي قادة مش ده يا سيد علاق بس يوني ومجم مشهور ده بص ده ده بنسأل على رايح يفعلك دبائن عليه دماغه وفوت وعقله لامس، هيحصله و... شيء هيحصل. برضو الثقافة المجتمعية يا اخوانا عوزين نتكلم كلام بسيط اللي بيروح لدكتور القلب مش لازم يكون محتاج تغيير قلب، ممكن يكون عدم انتظام ضربات القلب اللي بيروح لدكتور الجراحة مش لازم عشان هيعمل عملية جراحية لبتر جزء من جسمه ممكن يكون حاجات بسيطة وأدوية بسيطة، زي بالضبط ما يكون للطبيب النفسي لما نتكلم في الطب النفسي إحنا نتكلم على فكرة كيميا. هم عاوزين نقول الناس كيمياء احنا بتوع الكيمياء مش بتوع حاجة ثانيه مش بتوع الشضدق عايز سيدي مش هنقول حاجه مش بتوع الشضدق بتاع زمان عاوزين نغير والشمع ابو ريم دي خلاص ارجع, إرجع بالذكرى والطب فاحنا عاوزين بس ان عشان بس طيب. الناس تخرج من المعلومات ومن ضمن المعلومات المغلوطة حكايه الضرب اللي احنا بنتكلم برضو عليها في الحلقة بتاعتنا لازم ضروري قوي ان احنا نعتبره استثناء طيب. وليس اصل طيب. ملحوظه صغيره قبل ما اللقاء حالة أحمد م. هسأل سؤال سريع وجبة سريعة متعلقة بـ بـ بالمثل بتاع العرضية الأول والحصان الأول يا ترى أحمد أصيب بالانطواء بسبب إن هو طفل حساس شوية ولا من هو طفل صغير سنة سنتين بابا وماما على طول بيزعقه بيزعقه بيزعقه عارف حالك فيه بعض لصات ما تستحملش الزعيق فعمل على نفسه كده ولا هو الموضوع أحد المؤثرات اللي بتأثر في حالته المرضية أنه ما بيستحملش الزعيق مع الأدوية مع الفرط الحساسية فمش عارف يعمل ايه غالبا هو النوع التاني ده النوع المتنوع الأسباب عادة أما بينطوي الإنسان ويبقى عنده الاضطراب المزاجي اللي موجود ويبقى منطوي وحساس زيادة عن اللزوم وبيحصل منه زي ما بيحصل بأحمد بتبقى عوامل مختلفة البيت في مشاكل بدليلني كريم ما لكن أحمد عنده العوامل الوراثية اللي تؤهلوا يحصل له ده الصوت العالي أصل في ما أصل شفكارين. تواصل ده. أنت فهمي. وكنت عاوز أقول حاجة في ثلاث حاجات مهمين جدا أقصى من الضرب نمر واحد التحقير إن أنا أحقق في اللي قدامي أو أوصم وصمة معين أيا كان الوسم الموجود. الحاجة الثانية الصوت العالي ونبرة الحدة في التعاملات البشرية. النوع الثالث اللي هو الانتقاد الاجتماعي قدام الناس. سيء جدا أسوأ أنواع. تخيلوا نحن عادين كده. بقول لك استاذ علاء. سلوبك ده بصراحة كده مش عاجبني تخيل؟ عيبة ونظر عامل ازاي؟ تعال بقى وإحنا في الكواليس أستاذ علاء أنا عاوز بس أرجع حضرتك في موضوع معين كنا في الحلقة بنتكلم في كذا وكذا وكذا وحضرتك قلت حاجة معينة أنه أحسن أنه أكثر تأثيرا لا في الكواليس حبايب وزبطنا وتنقشت لو <تصفيق> ما حد اجتمع لكن أفضح وده من الناس حتى الأصل في الإسلام الستر يا سلام يبقى النهاردة طلعنا بالستر وتلعنا بالرفق وتلعنا بالصبر وطلعنا بلقاء يعني مليان نصائح كثيرة جدا جزاك الله كل خير دكتور ياسر ومش بس نصبر على أولادنا ولكن تصبروا علينا أنا ودكتور ياسر في فح... لقاتنا مع حضراتكم على الهواء في مسألة الثقة لأنزل الدكتور ياسر مقال هو الموضوع ماينفعش ان احنا نكروته في حلقة أو في حلقتين لأنه هو تأثير تراكمي ونصائح كثيرة لأن هو زي ما الولد سنه مش سنة وبيخلص لا عشرين واحد وعشرين لغاية لما نقول ياه هون خرجتوا للحياة وسلمتوا انسان رشيد بس المهمة فعلا ان يكون كل تصرفاتي في الواحد وعشرين سنة دول تؤدي الى هذا الرشد مش تهدم وتهدم ثقته في نفسه مشوار لسه طويل ومحتاج صبر ربنا يا من وين حضراتكم ونشوفهم في احسن وافضل حال ان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم عن مبادرة